علينا اقرا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومواله ستكون هذه المجالس ان شاء الله في موطئ الامام مالك ابن انس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمر الأصبحي المدني إمام دار الهجرة رضي الله عنه ورحمه الله وكتاب الموطأ هو أول الكتب التي صنفت في الحديث أول الكتب المصنفة في الصحيح وجمع الامام مالك رحمه الله فيه هذه الاحاديث التي سنقراها ان شاء الله الحمد لله والسلام وعلى ال وصحبه اجمعين قال انظروا الله تبارك وتعالى صل على ومعجب من أنس على الجهاد أن أقول ابن العزيز أخصر الصلاة يوما ودخل عليه نور وطن الدبي فأخبره أن المرجرة بن طورة الصلاة يوما وهو بالكورة ودخل عليه أبو مجروري الأمطاري فقال ما هذا يا مرجر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من هو الإمام مالك رحمه الله الإمام مالك هو ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمر أصبحي المدني إمام دار الهجرة قال الإمام البخاري رحمه الله أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر وهذا يدل على أن رواية مالك رحمه الله هي أجل الروايات التي اعتمدها الإمام البخاري مات الإمام مالك سنة تسع وسبعين ومئة وولد عام ثلاث وتسعين كم يكون عاش من الزمان ها ها عام وثمانون عام في دولة بني امية واربعون اخرى في دولة بني العباس ولذلك يقال هو الامام الذي عاصر دولتين الدوله الامويه والدوله العباسيه وعاصر الخلافتين الامويه والعباسي وولد وعمره 3 سنين ولد مالك رحمه الله وعمره ثلاثة سنوات حتى إنه نزل من بطن أمه وله أسنان وأعطي رغيفا فأكل وهذه من غرائب الأمور وعطي ذكر العلماء أنه يمكث الحمل في بطن أمه أقصى مدة على المعتاد سنة لكن مالك مكث ثلاثة عوام رحمه الله وكان معظما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يحدث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقوم بترجيل لحيته وتدهينها ويلبس أحسن ثيابه ويتعطر فيقال له تدخل على الأمراء فلا تفعل هذا فكيف بك تفعل ذلك في مقام التعليم قال هذا مسجد رسول الله وفاتني تعظيمه في حياته فأرجو أن لا يفوتني بعد وفاته فكان من تعظيمه لرسول الله أنه كان إذا أقرأ الحديث يكون على أحسن حال لا يكون على هذه الحال إذا دخل على الحديث يوم الحكس فعين تلقى لابس على الرائع ما شوين جامع وإذا ذهب إلى الأمراء نعم الإمام مالك رحمه الله سمى كتابه هذا بالموطأ ومعنى الموطأ الممهد يقال هذه أرض موطأة يعني وطئتها الأقدام فصارت مذللة ممهدة للمشي عليه فكتابه سماه بالموطة يعني الممهد الذي تنتفع منه جميع الأمة ويقرأه الكبير والصغير وينتفع به العام والخاص فهو موطأ موطأ الأكناف مذلل كذلك ممهد لمن يقرأ وينتفع قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم ابتدع مالك رحمه الله كتابه بالبسملة دون الحدلة والشهادة جريا على عادة المصنفين في ذلك الوقت و لم يذكر الحمدل و لم يذكر الحمدل والشهادة لأن الحمدل والشهادة من شأن الخطب و من شأن الخطب وليست من شأن الرسائل فالرسائل ليس من شأنها أن يحمدل فيها ويذكر لفظ الشهادة فأجر كتابه مجر الرسائل فكأنه رسالة للأمة فاكتفى, به فاكتفى فيه بالبسملة دون الحمدل والشهادة ولأن المقصود هو ذكر الله ابتداء وقد حصل بالبسملة فاقتصر عليه هكذا قال العلماء رحمه الله قال وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات وأجل الطاعات والله قد صلى على نبي فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فصلوات ربي وسلامه عليه واختلف العلماء في معنى الصلاة فجمهورهم على أن الصلاة بمعنى الرحمة فصلاة الله على نبيه رحمته إياه وقيل صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه عند الملائكة المقربين وهذا الثاني هو الصحيح هذا الثاني هو الصحيح فقوله وصل الله على سيدنا محمد يعني وأثنى الله على نبينا محمد في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين وأما صلاة الملائكة على بني آدم هو لهم هذا معنى الصلاة وإما يدل على أن الصلاة غير الرحمة عطف عطف الله ومن يدل على أن الصلاة ليست بمعنى الرحمة أن الله عطف في كتابه عليها يعني عطف الرحمة على الصلاة ولو كانت بمعنى الصلاة لم تعطف عليها قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة إذن الرحمة غير الصلاة قال الإمام مالك وصلى الله على سيدنا محمد الرسول عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم ولا فخر قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر لكن مع ذلك كان لا يحب الإطراء صلى الله عليه وسلم وقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم بل قولوا أنا بل قولوا إنما بل قولوا عبد الله ورسوله ولما جاءوا الخطيب فقال أنت سيدنا وابن سيدنا قال بئس خطيب القوم أنت إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله لا تطروني لا ترفعوني فوق منزلت لا تبالغوا في مدحي فإن ذلك مما يوجب محاكاة النصارى والخروج عن دائرة العبادة لله لأن الإطراء هو في المدح فلا تبالغوا في مدحي ولا تبالغوا في الثناء إلى حد تخرجوني عن مقتضى العبودية فتشركوا بي مع الله وأنا لا أرضى ذلك بل بعثته لأبين أن العبادة حق لله لا تنبغي لغيره ومحمد علم منقول على النبي صلى الله عليه وسلم لم يسم به غيره قبله وسمي محمدا لكثرة الأوصاف التي يحمد عليها صلى الله عليه وسلم وعلى آله أهله آله قيل هم أتباعه على دينه وهذا المعنى يشمن جميعا وقيل آله قرابته الذين تحرم عليهم الصدقة وهم بن هاشم وبنو عبد المطلب وأفضل أهل بيته علي وفاطمة والحسن والحسين هؤلاء أفضل أهل بيته وقيل آله كل تقي وهم منتزع من القول ألوه وأصح هذه التفسيرات أنهم أتباعه على دينه وعلى هذا فنسأل الله اجعلنا وإياكم من آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أتباعه على دينه ولا يمكن أن نكون من أتباعه على دينه إلا إذا كنا على عقيدته وعقيدته هي التوحيد وإفراد الله بالعبادة وتخصيصه بالعبادة لا ينبغي لأحد أن يشرك في عبادة الله أحدا لا ملكا مقربا ولا نبي مرسلا ولا عبدا صالح العبادة حق الله وأصل آل أهل أهل لأنها تصغر على أهيل آل أصلها أهل لأنها تصغر على أهيل والكلمات العربية إذا أردت أن تعرف أصولها رددتها صغرتها فإذا صغرتها ردت إلى أصولها وآل لا يضاف إلا لمن له شرف فلا يقال آل الاسكاف وآل الحجام بل يقال آل النبي وآل فرعون وصحبه وصحبه صحبه هم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهم سادات المؤمنين وخيار عباد الله الصالحين وصاحب جمع صاحب وهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على الإسلام من هو الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه لماذا لم نقل كما قال بعضهم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إذا قلنا من رأى النبي خرج الأعمى من الصحابة كعبد الله بن ابن مكتوب هذا من رأى النبي صلى الله عليه لكن لقيه وسمع منه وأذن له فلعجل أن يدخل هذا النوع من الصحابة نقول كل من لقي النبي صلى الله عليه واللقي أوسع وأعم من الرؤية يعني رؤية وزيادة. رؤية وزيادة كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تقللته ردة على الصحيح ولو خرج من الإسلام عليها ذو بالله ثم عاد إليه ومات على الإسلام فهو من الصحابة كعبد الله ابن أبي السر ارتد ثم رجع وحسن إسلامه ومات على الإسلام فهو من جملة الصحابة وأما من مات على غير الإسلام فهذا لا يسمى صحابياً لأنه لم يمت على الإسلام فعبيد الله بن جحش أخو زينب بنت جحش هاجر إلى الحبشة وتزوج بنصرانية ومازال يراقصها حتى مات حتى ارتد عن دين الله ثم مات على الكفر وعياذ بالله ثم قال الإمام مالك رحمه الله باب وقوت الصلاة باب وقوة الصلاة يعني هذا باب في بيان وقوة الصلاة وقوة جمع وقت وهو الزمان المقدر لأداء الصلاة كل زمان قدره الشارع لأن تعدى فيه صلاة مفروضة يقال له وقت. وقت الظهر ووقت العصر ووقت العشاء المغرب والعشاء والفجر هذه وقوت فجمعها مالك باعتبار الصلوات وقت الظهر وقت العصر المغرب والعشاء والفجر قال وقوت الصلاة والصلاة هي في اللغة الدعاء لغة هي الدعاء وشرعا التقرب إلى الله عز وجل بأقوال وأفعال مفتتحة بتكبيرة الإحرام مختتمة بالسلام هذه حقيقة الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بتكبيرة الإحرام مختتمة بالسلام بشرط أن تكون على وجه التقرب إلى الله قال حدثني يحيى ابن يحيى اللي في هذه النسخة التي اعتمدناها وأخذناها على أشياخنا بالإسناد المتصل إلى مالك إلى الإمام مالك بن أنس ابن مالك ابن ابي عامر ابن عامر الاصبوحي هي اخر عرضة عرضت على مالك ولذلك اشتهرت في المغرب وقرئت في بلاد السودان ومصر وشمال افريقيا والمقرب الاقصى وفي الاندلس قرئت في هذه البلاد وفي غيرها وهناك روايات أجل منها لكن فضلت بأنها آخر الروايات عرضا على مالك لأنه جاء إليه متأخرا فسمع منه الموطأ وعرض الموطأ عليه عرضة كاملة ما فاته منها إلا كتاب الاعتكاف وأبواب يسيرة أخذها من شيخه علي بن زياد البلخي فهي رواية معتمدة عند أهل المغرب لقرب عهدها لأن مالكا رحمه الله كان ينقح كتابه مرة بعد مرة حتى وصل فيه إلى أربعين عرضة كان آخرها من طريق هذا الإمام وهو يحيى ابن يحيى الليثي رحمه الله يقول الإمام يحيى وقد روى هذا الموطأ عن أبيه يحيى ابن يحيى عن أبيه يحيى الليثي رحمه الله وهو يحيى ابن يحيى ابن كثير ابن وسلاس اللي القرطبي ابو محمد فقيه ثقة قليل الحديث مات سنة 34 ومئتين سمع الموطأ لأول نشأته من زياد بن عبد الرحمن أبي عبد الله المعروف بشطون ثم رحل إلى مالك وهو ابن ثمانين وعشرين سنة فسمع منه الموطأ إلا أبواب في كتاب الاعتكاف. لا. قال حدثني يحيى ابن يحيى الليثي عن مالك ابن أنس عن ابن شهاب ابن شهاب هو شيخ الإمام مالك رحمه الله وهو ابن الشهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن عبد الله الفقه الحافظ المتفق على جلالته وإتقانه لقي عشرا من الصحابة رضي الله عنه وآخة العنفان مات سنة خمس وعشرين وقيل سنة أربعين وعشرين هو الأول نعم أن عمر بن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد الشمس ابن عبد مناف امير المؤمنين تولى الخلافة ومكث فيها سنتين وقيل ثلاث سنين وقيل أكثر وهو من الخلفاء المشهود لهم بالعدل ومشهود لهم بالعلم والفضل عمر بن عبد العزيز حتى عده بعض العلماء الخليفة الخامس وهذا لا يصح عند أهل السنة لأن الخلفاء الذين خلفوا الرسول في أمته أربع أبو بكر وعمر وعثمان وعلم وقال بعضهم والحسن ابن علي لماذا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلافة النبوة ثلاثون عام أخذ منها أبو بكر سنتين وأخذ منها عمر عشر سنوة وأخذ منها عثمان عشر سنوة وأخذ منها علي خمس سنين وأربعة كم بقي من خلافة النبوة ستة أشهر وهي الذي وهي التي بلع فيها بلع فيها الحسن ثم تنازل بعد ستة أشهر لمن لمعاوية وأخبر الرسول أنه سيد ومعنى ذلك أنه سيكون سيدا وسيكون خليفة دهرا من الزمان وهي ستة أشهر ثم أحال الأمر إلى معاوية وسمي ذلك العام بعام الجماع عمر بن عبد العزيز أمه هي أم عاصم بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب وكان أميرا على المدينة للوليد بن عبد الملك قال أخر الصلاة يوما طيب عمر بن عبد العزيز مات سنة كم سنة احدى وله اربعون سنة ومدة خلافته سنتان اخر الصلاة يوما اخر الصلاة يعني صلاة العصر ثبت ذلك في البخاري من طريق الليث عن الزهري قال ابن عبد البر في امارته على المدينة لما اخر صلاة العصر كان اميرا على المدينة طيب لماذا أخر صلاة العصر وهو ممن يظن به الخير قال العلماء لأنه كان مشغولا بمصالح المسلمين فانت قال أخر حتى دخل وقت المغرب لا أخرها عن وقتها الأول يعني لمن صلىها تكون خمسة وربع خمسة إلا ربع نعم قال ابن عبد البر ظاهر سياق الحديث يدل على أنه وقع منه ذلك مرة واحدة ولم يكن ذلك من عادته يا سلام شوف حسن الاعتزار من ائمة الاسلام لاهل الفضل والعلم والمرتبة لم يكن يؤخرها كما هي عادة الامراء بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال له يا رسول الله إن لنا غمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها أفنقاتلهم قال لا ما أقاموا الصلاة فيكم هم بصلوا نعم لأن الخروج على الأئمة فيه مفاسد عظيم نعم فدخل عليه عروة ابن الزبير ابن العوام ابن خويل الأسدي عروة من التابعين والزبير ابن العوام من الصحابة وهو أحد الفقهاء السبع مات سنة أربعين وتسعين فأخبره أن المغيرة بن شعبة بن مسعود الثقفي الصحابي المشهور أخر الصلاة يوما فكأنه يقول له إن تأخيرك لصلاة العصر الذي وقع هذا اليوم نظير ما وقع ممن هو أفضل منك المغيرة بن شعبة لما كان واليا على البصر نعم لما كان واليا على الكوفة بقوله وهو بالكوفة وهو كان إذاك أميرا على الكوفة من قبل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله فدخل عليه أبو مسعود الآن عروة يخاطب من ها يخاطب عور بن عبد العزيز يقول أنت أخرت صلاة العصر حتى خرج أول الوقت وهذا الذي وقع منك وقع نظيره من صاحب رسول الله المغيرة ابن شعب أخر صلاة العصر يوما أو قال أخر الصلاة يوم فدخل عليه على من؟ على المغير أبو مسعود الأنصار صاحب رسول الله فقال ما هذا يا مغير ولم يقل له ما هذا يا أيها الأمير ما هذا يا أيها المعتمد ما هذا يا أيها الوالي بل قال له ما هذا يا مغير وهذا يدل على أن مخاطبة الإنسان باسمه هو أليق خطاب وأرفق خطاب إلا من خصهم الله عز وجل بشيء من الخصوصية كالأبي وكالرسول صلى الله عليه أو كالرسول والأب فإن الرسول لا يقال له يا محمد بل يقال يا رسول الله يا نبي الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا طيب والأب أيضا لا تقل له يا عثمان إذا كان أبوك ثم عثم عثمان اسم علي أو اسم محمد لا تقل له يا محمد لأن هذا من سوء الأدب مع الأب تقول يا أبتا يا أبتي يا أبا فلان العلم قالوا إن أضفته إلى نفسك كان ذلك أرعى لحق يا أبتي وإذا قدت يا أبانا كما قال إخوة يوزف مش يا أبانا ما لا تأمن على يوزف وعندك أخوان كتار تقول يا بعدين يعملوا حساسية بدأقول يا أبتي والدني براهم يا أبانا في الجمع لا حرق إذا لم تريد أن تقول هذا ولا هذا قل يا أبا فلان وكنه بأكبر أولاده ولا تكنيه بنفسك أنت أما إذا كنت أنت الأكبر فلا مانع أن تكنيه باسمك ولا حق. تقول يا أبا صالح وأنت صالح يا أبا عثمان وأنت عثمان لا حق. قال فدخل عليه ابو مسعود ابن مسعود هو عقبة ابن عمر ابن ثعلبة الانصال البدري صحابي جليل مات قبل الاربعين رضي الله عنه وارضاه قال ما هذا يا مغيرة يعني ما هذا التأخير يا مغيرة أليس قد علمت ان نزل فصلى فصلى رسول الله ثم صلى فصلى رسول الله ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى الله صلى عليه وسلم ثم صلى فصلى الله صلى فصل الله ثم قال بهذا امرت فقال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا أنكر أبو مسعود على المغيرة تأخيره الصلاة وقال له ما هذا يا مغيرة ما هذا التأخير يا مغيرة أليس قد علمت أليس قد بلغك من العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جبريل يعني به الظهر فصلى رسول الله عليه وسلم بصلاة جبريل ثم صلى رسول الله فصلى فصلى رسول الله سلم ثم صلى فصلى رسول الله سلم إلى أن أكمل به الصلوات الخمس فقال عمر بن عبد العزيز أعلم ما تحدث به يا عروة الذي حدثتني به أنا من أعلم الناس به وهذا نأخذ منه فائدة أيها الإخوة أن المسلم ينبغي أنه إذا أنكر عليه أخوه المسلم فإنه يقبل إما أن يقول له والله لم أكن على علم بما ذكرت وجزاك الله خيرا عني علمتني وأرشد وإما يكون هو على علم بذلك فيذكر له السبب الذي منعه من القيام بما أرشده يقول لنا صدت أخرتها وسبب التأخير في هذه الصلاة أني نمت ولم يكن معي أحد يوقظني وكذا وكذا ما الذي أراد أبو مسعود أنصار البدري بقوله صلى إبريل فصلى رسول الله أراد أن يقول له صلى النبي صلى الله سلم بعد صلاة إبريل بدون تراخ ولو كان التأخير جائزا لتمهل رسول الله في الصلاة فمدم أنه صلى من غير تراخ يدل على أنه ينبقي أن يشارك قال ثم قال جبريل بهذا أمرت أو قال بهذا أمرت بفتح التاء على المشهور يعني يا رسول الله بهذا أمرت أنت أن تصلي هذه الصلوات كل صلاة في وقتها ولا تؤخرها عن وقتها الذي سرع لك أن تؤديها فيه نعم وأما قول عمر بن عبد العزيز أعلم بصيغة الآمر أو بصيغة الأمر ما تحدث به يا عروة وفي رواية قال اتقلها الله يا عروة وانظر ماذا تقول وقصد بذلك التثبت والاحتياط لكن الأظهر أعلم أنا ما تحدث به يا عروة وهذا يدل على أنه كان عالما بما حدثه به أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه لكن شغله عن الصلاة شاغل كان هو معذور في ذلك ولأنه لم يفوت الصلاة عن وقتها بل أخرها عن الوقت الأول ويجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها الأول إذا كان به شغل من هم أو غم أو شغل أو نسيان أو غيره طيب. يستفاد من هذا الحديث فواهي الفائدة الأولى التي تستفاد من هذا الحديث ما كان عليه الصحابة من النصح لله ولرسوله وقيامهم بالعمل المعروف والنهي عن المنكر على أكمل الوجوه وأحسنه بخلاف حان الناس اليوم فإنهم أماتوا شعيرة الأمر المعروف والنيع المنك فإذا رأى أخاه على شيء من المعصية أو المخالفة فإنه يتركه عليها ويقول بالعامية عندنا في السودان كل شاكا معلق بعصبك فخلوا الخلق للخالق ما لك مال الناس وهذا لا يصل لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفي ولتأطرنه على الحق أطرا أو يوشك الله أن يضرب قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعن تأمر لكن بالكلام الطيب قل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالكلام الطيب ولسبي حسن فإن قال قائل ما هو المعروف وما هو المنكر المعروف ما عرفه الشرع وأقره والمنكر ما أنكره الشرع وحرمه وليس المعروف هو الذي تعارف عليه الناس بعض الناس يظن أن المعروف هو الذي تعارف عليه الناس يقول لك هذا معروف فيجعل من المعروف الغناء والمزامير في الأعراس يقول لك هذا أمر معروف وربما جعل المنكر معروفا وجعل المعروف منكرا ولذلك قال الإمام بن القيم رحمه الله المعروف معرفه الشرع وأقر والمنكر معنكره الشرع وحرم ثانيا ينبغي للآمر والناهي الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يبدأ بالأهم فالأهم وأعظم المعروف والتوحيد. وأعظم المنكر الشرف فيبدأ الناس في دعوته بتوحيد الله الذي هو أصل الأصول وأشرف المطالب الإلهية فيعلمهم التوحيد ويعلمهم السنة حتى يستقيموا عليه وأعظم ما ينهى عنه هو الشر والبدع والمعاص لكن أعظم المنكرات هو الشر ثم يليه البدع ثم يليه المعاص ورأسه المعروف والتوحيد ثم يليه الأمر بالاتباع ثم يليه الأمر بالتزكية النفوس من من أدوائها وعلالها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 وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعمل لابد من إخلاص العمل لله يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي راه الترمذي من أستاذ الحسن قال ها من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تردته وشرك ثالثا أو رابعا رابعا أنه إذا أراد أن يأمر شخصا بمعروف ينبغي أن يستفصله هل فعل هذا المعروف الذي يريد أن يأمره به أم لم يفعله فإن قال له فعلته كف عنه وإن قال لم أفعله سأله عن السبب فإن كان له سبب يسوغ لمثله ترك هذا المعروف لأجل أنه كان مريضا أو قام به عذر فإنه يرشده ويحثه على فعل الواجب والمبادر إلى فعله وإن لم يكن له سبب لترك هذا الواجب وعظه وعلمه وارشده بالكلام الطيب ويسوم الحسن وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل من أحد أبواب المسجد ورسول الله يخطب الناس يوم الجمعة فدخل الرجل فجلس فقال عليه الصلاة والسلام من الداخل من الداخل ويلتفت يمينا ويسارا وهو يرى الرجل كأنه يريد منه أن يقول أنا يا رسول الله فقال أنا يا رسول الله والنبي شاهدكم فقال أنا يا رسول الله قال أصليت ركعتين لأن أداء ركعتين عند دخول المسجد ولو كان الامام يقطب من المعروف قال له اصليت ركعتين قال لا قال قم فصل متى, متى امره لما علم يقينا انه لم يفعل هذا المعروف ولم يقل له افعله وابتداء حتى استفصله وسأله ليه تستعجل ليه تستعجل قل له أصليت يقول لك الحمد لله في الجامعة الجنب نبيهن بدل أن تسرف عليه وتتكلم وتعظه وترغي وتزبت فإذا به يقول لك كملت شيخنا وعصنا انتهيت آي أنا صلي ما فتنسب الى التعجل تنسب الى التعجل عدم الترون اسألوا هذه واقعة واقعة اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة يهودية فسمته جعل السم في الذراع والرسول كان يحب من الشات والرسول كان يحب من الشات الزراع وسالت هي فقالت اي, أي الطعام احب اليه فقال لها اللحم قالت اي اللحم احب اليه قال الزراع فاخذ الزراع فجعلت فيها سما شديدا وقدمتها اليه كهدي فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فنهش منها نهشته فتكلم الذراع أني مسموم صلى الله عليه وسلم ذراع نفسه تكلم قال إني مسموم يا رسول الله إني مسموم فلفظها صلى الله عليه وسلم ثم أمر بالمرأة فأحضرت قبضوا عليها الشر فقال ما الذي حملك على ذلك الله أكبر انظر إلى أخلاق النبس عسلم امرأة يهودية كافرة تريد قتل النبس عسلم وهو يراجعها فيقول ما الذي حملك على ذلك هذا هديه وهذه طريقته وهذه سنته وهذه سيرته قال ما الذي حملك على ذلك قالت أردت إن كنت نبي الله حقا أخبرك الله بما فعله وإن كنت كاذبا أراحنا الله منك لكن انا ختيت السم ختيت كذب لكن فقال لو الصحابة نقتلها جهزين الصحابة قالوا دعوها فهذا ينبغي ان يكون الداعية متحليا بهذا الخلق في الامر المعروف والنيع يصفص ولا تتهجم على الشخص حتى تصفص له يعني في فعل الواجب او ارتكاب المحر وبعض الناس يفعل المنكر مقلدا ومعه نوع جهل فاذا تعلم قال الحمد وبعض الناس مكابر لا يقبل الحق فتكون أقمت عليه الحج وبعض الناس بينه وبين أهل الحق مانع يظن أنه إذا فعل ذلك أغاضهم وأنه إذا قال كذلك أغاضهم وهو جاهل في الحقيقة هذا أيضا إذا تلطفت به وعلم أن فيك من الخلق ما يدعوه إلى أن يكون معك ربما يكون معك بعدما استنفذ الوسائل كلها استنفذت الوسائل وأعرض عن الحق فقل سلامة نسأل الله عز وجل يهديك ونسأل الله عز وجل إن كنت على خير أن يأتي بك الحق وإلا فنسأل الله عز وجل أن يكفينا شرا وقدم الدعم وتكون دعمتك صريح وواضح لا لبس فيه أيضا من ضوابط الأمر بالمعروف والنهي على المنكر أنه ينبغي للمسلم إذا امر بالمعروف أو نها عن المنكر أن يتخير الأوقات المناسبة والظروف المناسبة فاذا وجدت الناس في فرقه وخصومه ورفعوا أصواتهم بعضهم على بعض ودخل بينهم الشيطان فليس من المناسب أن تخاطبهم على هذه الحالة. ابغى حجاس معلش تناسي اخوات ناس مسلمين الله الله المسجد هذا حرمه المسجد وقرا فيهم قران فاذا استقاموا وهدؤوا وسكنوا خاطب بعد ذلك لكن في الفرقه والخصومه لا تخاطب لانه ربما رد الحق كذبا وغيظا عليك قد تكون انتسب على كل حال انا اعيدكم ان شاء الله بمحاضره في هذا الشان ضوابط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في وقت ان شاء الله خاص وهذه افتتاحيه لكتاب الموطا ان شاء الله وسات الكلام في احاديث الموطا تباعا ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الإعانة والتوفيق والتسديد إنه ولي ذلك والقادر عليه ولا بأس أن نستمع إلى سؤالين أو ثلاثة بحسب ما يتيس نعم, نعم. أنا ما فهمت السؤال يعني ما وصف به الرسول من قبل المشركين من أنه مجنون أو ساحر أو كاهن هذا ليس بصحي فالرسول عليه الصلاة والسلام لما دعاهم إلى توحيد الله وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشي عجاب ما سمعنا بهذا في الملة الآقرة إن هذا إلا اختلاق فقالوا كاذب قال بعضهم شاعر قال بعضهم مجنون قال بعضهم كذا والله سبحانه وتعالى برأ نبيه من كل ذلك حتى إن بعضهم لكان يقول ذلك في مجتمعات المشركين فإذا خلص إلى نفسه يقول إني أريد أن أسمع من محمد الأمين شيئا فإن نفسي تتوق إليه هو مشهر لكن يقول لك موك عبو الله كلامه وخطابه وليس بساحر يحدث نفسه حتى ان عتب بن ربيع ذهب ليسمع من رسول الله فدخل في شعب ورسول الله يصلي ويحدث اصحابه الى قرب الشعب شعب في اشدر اصدر قال سبحان الله ما سمعت في كلام العرب كلاما ألذة ولا أطرب للسمع من كلام محمد وهو مشرك قال فجاء مية ابن خلف في شجر في شجر من الناحية الأخرى فدخل يتسمع وكلاهما مشهد قال فوشوشت تحت أمي حي ونفخت في حياته جو فقال والله إني أخشى أن تكون هلكتي عند هذه الحية أجابني شنوين زهاد دمح الحيات وأفائي هم قادرين نطلب عشان يسمعوا مباشرة لكن هون عاجبنا الكلام لكن شنوينهم هم صناديق قريش وأئمة وناس لهم درجة كبيرة فإذا هم ذهبوا إلى محمد ذهب ملكهم وتبع الناس محمدا صلى الله عليه وسلم هم حريصين على ايه على المكان قال فرجع فلما رجع ارتطم مع عتب بن ربيع فقال أميه ما الذي جاء بك قال وأنت ما الذي جاء بك انت جاء شيء وقال له أنت ذاتك أجابك قال أما نحن أما أنا وأنت فقد أصبنا لتورط أنا قالي النفسي براي وإن تقال نفسك براي حسد كشفنا كل واحد فينا كشف سر الأخ نرجو أن لا نحدث بهذا أحد فتواسقا وتواطا هن راجعين لي مكة قال ما رأيك فيما سمعت قال وأنت ما رأيك فيما سمعت عثب بن ربيع كان أشجع من ذلك قال الذي سمعت ليس بكلام بشر قال كلام من قال هذا أنت أعلم به أبا بحر قال له بشر طيب يطلع كلام شينه ماذا يقول كلام الله يكون ورط وداما معروفه يوافق لما يوافق قال أنت علم بهذا يا أبا بحري. فقال إنه ليس بكلام بشر قال من يكون كلام منه قال والله أنت تعلم به يا سيد قوم وما قدر يصل للحقيقة ونوا أصلين لكن ما قدر يعترفوا وقالوا نحن رؤساء قريش فالظن بناه أن نكون على أمر جات ولا نتبع محمدا فيسفه أحلام أهلنا وذوي نقال حاجات خطرات ساكت نخليها فذهب إلى قريش فقالت قريش لهم أين كنتما بيت قريش تشكك والمشي مشي غريب قال فجاء رجل من أرقاء قريش فقال إني رأيت هذين الرجلين قريبا من المكان الذي كان فيه محمد وأصحاب النازل قول المتهمين قال فضرب حتى هلك جابوه بطحوه بالضرب لا من مال الشاهد هذه الأمور كلها السيرة من خلال الأحاديث تمر علينا أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لطاعته وطاعة نبيه ويرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وصلاحا وإصلاحا وبرما ورشادا السلام عليكم ورحمة الله